وكان قد عقد فصلا لكلام المعترض فيما يتعلق ب ذكري النووي وغيره كابن قدامه وابن ابي عمر وغيرهم من الحنابلة لقصه العربي وكذلك القصه المشهوره ب القصه العتبي و ذكرها على انه مما يئسانس بها او يستدل بها فان هؤلاء العلماء ما ذكروها الا رضا بما دلت عليه ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان القصه باطله ونقل نقولا بعض اهل العلم لاسيما ابن عبد الهادي ووقفنا عند قوله فاذا كانت هذه الحكايه عند اهل العلم بهذه المثابه لم تثبت بسند يعول عليه يحتج به وما لم يثبت عن اذن كن باطله لا يحتج به لو نسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثابتا من حيث السند لا يحتج به فكيف بمثل هذه من قصص التي لا يعلم حالها فكيف يقول هذا الغبي ولكن شأن في نقالتها وهم حملة الشريعة المطهرة قد عرفت أن حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن الحكاية لم تثبت وأنها من الموضوعات وأما الموفق من قدامة رحمه الله تعالى مر انه ذكرها في في المغني لكن قال يروى ما اثبتها اثباتا على طريقته العلم يعني جزم بها انما قال يروى وابن ابي عمر وغيرهما من اصحابنا كذلك ابن ابي عمر في الشرح الكبير قال ويروى عن العتبه يروى يعني بصيغه التضعيف فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه اما لم يذكروا بمعنى انها لم تذكر اصلا ففي هنا ضرب اللي مذكوره ومر معنى كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله انها قد تكون مما ادخل او انه مما اشتهر فذكر ولا يدل ذلك على الرضا لا يدل على على الرضا عمل اصل عدم ذكرها الاصل هو عدم ذكره لكن ان ذكرت نعتذر لاهل العلم فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه والمناسك المعتبره وما ذكروا في ادب الزياره موجود منقول بسند العدون وهذا الرجل المعترض قد تقدم انه جاهلي لا يحسن النقل ولا يدري الصحيح بل يفتري على اهل العلم على اهل العلم فهو ساقط هالك لا يلتفت الىنا نقله وهذه قاعده عامه من لم تثبت عدالته لا يعتمد نقله فحذر حينئذ ان تاخذ كلام لتيمير رحمه الله ممن يعذر بالجهل لانه ثبت انهم ياخذون ما ما يشتهون ويدعون ماله ما لا يريدون نسيم ما يتعلق بتنزيلك الامر رحمه الله تعالى الوالد في اهل الاهواء والمقالات المكفره التي قد تكون خفيه فينزل حينئذ في عباد القبور ونحوها ولا شك ان هذا من التلبيس ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكايه لو سلمنا هذا لا لا يلزمنا الشيخ رحمه الله تعالى اثبتا بعض الناس لا يفهم طريقه العلم لو سلمنا لو فرضنا لا يدل على انه يقول به كما قال الشخص لمان رحمه الله تعالى ثم لو فرض ان احدا توقف في احد من عباد القبور او الجهميه جعله قولا اصلا مع انه قال على وجه التنزيل في مقام المناظره ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكايه فلا دليل فيها على ما ذهب اليه هذا الاحمق من تجويز دعاء الانبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم والاعراب لا يحتج بافعالهم ويجعلها دليلا شرعيا الا مصاب في عقله مفلس في فهمه وعلمه وكذلك نقل العثبي ومن مضى من الرجال سندها ليس بشيء وقد تقدم ان ادله الاحكام هي الكتاب والسنه الاجماع والقياس المعتبر فيه خلاف هذا القياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك خلاف عند المتاخرين فللصحابه قد اجمعوا على على اعتباره وانما جرى الشيخ رحمه الله على ما شاع عنده العلم في نسبه الخلاف الى العموم فان اذا الخلاف عند المتاخرين ثابت قياس هل هو ثابت ام لا فيحكم خلافا لكن عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم مجمع عليه وقد تقدم ان ادله الاحكام هي الكتاب والسنه الاجماع والقياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الادله في شيء يعني للاسحاب والاستحسال والمصالح المرسله ولم يأتي عن أحد من الآئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت لا طلب الاستغفار ولا غيره لم يثبت لا هذا ولا ذاك لا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ولا عن أحد ممن يعتمد قوله ليس مطلقا وإنما عن إمام معتمد وقد تقدم عن شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى أنه حكى الإجماع على منعه وأن النبوات متفقة على تحريمه على تحريمه وعلى انه كفر وعلى تكفير فاعله وابن عقيل رحمه الله تقدم كلامه في من دس الرقاع الى ضرائح الموت للطلب منهم ولو فرض ان هذا العربي قد غفر له فذلك ايضا لا يدل على حسن حاله لو ثبت انه غفر له لا يدل على انه على ان حاله حسن واسباب الكائنات لا يحصيها الا الله لما تقدم في كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء وهذا نصهم وقد يستجاب لعباد الاصنام ولا يدل على انه سبب لا يدل على انه سبب لا قدر ولا شر وقد يستجاب لعباد الاصنام كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصلاه المستقيم ثم ليس في الحكايه انه سال الرسول شيئا غايته انه توسل به ومساله التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم غير مساله دعائه والاستغاثه به والطلب منه لكن هؤلاء سموا الاول باسم الاستغاثه التوسل بالذات سموه استغاثه بجوزوا الاستغاثه بعمومه كما مره من كلام تميم رحمه الله في خطابه ابن البكري انه عمم معنى الاستغاثه فسمى التوسل بالذات سماه استغاثته قال وقد قال تعالى من يغفر الذنوب الا الله فاذا كان الله هو المختص بمغفره الذنوب فكيف تطلب المغفره من غيره تعالى وتقدس هذا شرك اكبر وقد تقدم لي هذا المعترض انه قال وانما الشرك طلب مغفره الذنوب اعترف ان الشرك ماذا طلب مغفره الذنوب هذا من فيما سبق اراد ان يعرف الشرك ثم هنا قال ماذا العربي هذا طلب المغفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس بشرك تناقض او لا تناقض وانما الشرك طلب المغفره مغفره الذنوب انه قال وانما الشرك طلب مغفره الذنوب وهدايه القلوب فجزم بان هذا من الشرك ثم رجع واحتج بها على الطلب من الرسول كما قال البصيري قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وقوله اني سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك مستغفر الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم اذ ظلموا اذ هذا في الماضي يعني اذا وقع وكان حي على الصلاه والسلام ليس فيه ما يدل على مشروعيه اتيان قبره الشريف ولم يقل ذلك احد من اهل العلم ويتبين ذلك بالكلام على الايه وما اريد بها وثيقه له وما فهمه منها اهل العلم بالتاويل من سلف الامه وائمتها والايه وثقت لذم من تخلف عن المجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته ليستغفر له وحكم تعالى على من ابى هذا انهم من المنافقين قال تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رايتم يصدون وهم مستكبرون وكذلك هذه الايه انما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب ابن الاشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلم نفسه بهذا اعظم ظلم حيث لم يجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنوب وهذا هو حي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع أنه مختص به بالحياة وليس تم تسوية بين الحياة والموت كما مر معنا وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم وهذه كانت هي عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يعني متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء إليه فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي هذا طلب دعاء فاستغفر لي يعني أطلب لي المغفرة هذا يعتبر ماذا يعتبر من طلب الدعاء والشفاعة وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين فلما استأثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم يعني قبضا ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قطوا يأتي إلى قبله ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي إذن هذا تركل ثم أجمع عليه فدل ذلك على أنه ليس مرادا من الآية واضح هذا تركل وقد أجمع عليه فدل ذلك على أنه ليس مرادا بالآية فاختصت الآية بحال الحياة ومن يقول هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الاطلاق عطلوا هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه ومن تخلف عنه وجعل التخلف عنه من امارات النفاق ووفق له من لا يؤبه له من الناس ولا يعد في اهل العلم يعني عثمان ونحوه فكيف اغفل هذا ائمه الاسلام وهدات الانام من اهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الامه فلم يدع اليه ولم يحض عليهم ولم يرشد اليه ولم يفعله احد منهم البتة بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينها عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويامر به من التوحيد والعبوديه ولما كان هذا المنقول شجاً في حلوق الغلاة وقذا في عيونهم وريبة في قلوبهم قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل ومن السحيى منهم ومن اهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل ويامن الله الا ان يعلي منار الحق ويظهر دلتَهُ ليهتدي المسرشد وتقوم الحجه على المعاند فيعلن الله بالحق من يشاء ويضع برده وبطره وغمص اهله من يشاء ويال الله العجم اكان ظلم الامه لانفسها ونبيها بين اظهرها موجودا وقد دعيت فيه الى المجيء اليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن هذا المجيء فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لانفسها يعني الصحابه كانوا هم الظالمين فقط ومن بعدهم لم يكونوا قد ظلموا انفسهم وليس بحاجه الى ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لانفسها بحيث لا يحتاج احد منهم الى المجيء اليه ليستغفر لهم وهذا يبين ان هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعا ووجهه أن الصحابة أجمعوا على الترك إلى مجيئهم إلى قبل صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعد الصحابة ودل ذلك على أنه إجماع وليس مقصودا بيب الآية هذا الذي عناه المصنف رحمه الله ولو كان حقا لسبقون إليه علما وعملا وإرشادا ونصيحة ولا يجوز إحداث تأويل في آية او سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه هذا مقرر عند أهل الأصول أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة ما لأنه يستلزم أنه قد خفي الحق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا اختلفوا على قولين هذا يقول محرم هذا يقول مكروه اين اذا من هي عنهم فياتي ثالث بعد زمن الصحابه يقول جائز وان هذا القول باطل لانه يستلزم ماذا انه قد جهل الصحابه اطباق جهلوا هذا الحكم الشرعي وهو الاباحه فان اذا نحكم عليه بكونه باطلا وهذا يتاكد في التفسير ما يتعلق به تفسير النصوص قال واهتدى اليه هذا المعترض المستاخر فكيف اذا كان التاويل يخالف تاويلهم ويناقض يعني كيف اذا ثبت علهم تاويل وجاء هذا المخالف فخالفهم لا شك انه من ابطل ما يكون وبطلان هذا التاويل اظهر من ان يطنب في رده وانما ننبه عليه بعض التنبيه ومما يدل على بطلان تاويله قطعا عرفتم بطلان التاويل او تاويل ما هو تعميم مدلول الايه انها تشمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ثم يتعدى الحكم كذلك بعد وفاته عليه الصلاه والسلام هذا التعميم باطل ونخص الايه بماذا بحياته صلى الله عليه وسلم والدليل هو الاجماع والا الايه قد ينازع فيها من حيث ان اذ هذه قد تستعمل للمستقبل يعني في لسان العرب قد يدد مخرجا ولو انهم اذ ظلموا اذ على المشهور انها للماضي لكن قد قد تستعمل في في المستقبل هل اذا ما الجواب من حيث اللغه العربيه صارت عنده حجه لكن نقول بالاجماع الثابت عن الصحابه ان المراده اذ هنا في الماضي فاذا كان كذلك فتقيد الايه بحياه علي رضي الله عنه والصحابه مرجع في تفسير القران لا سيما عند الاجماع ومما يدل على بطلان تاويله قطعا انه لا يشك مسلم ان من دعيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فارض عن المجيء واباه مع قدرته عليه كان مذموما غايه الذم صحيح او لا عينيد هذا الحكم يتعدى بعد بعد موتي صلى الله عليه وسلم ولم يقل احد بذمي مغموصا بالنفاق ولا كذلك من دعى الى قبري ليستغفر له بعد موتي عليه الصلاه والسلام لا يكون مذموما قطعا بالاجماع ومن سوى بين الامرين وبين المدعويين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل قد جاهر بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وامناء دينه غير الحق واما دلاله الايه على خلاف تاويله فهو انه سبحانه صدرها بقوله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك وهذا يدل على ان مجيئهم اليه ليستغفر لهم اذ ظلموا انفسهم طاعه لهم ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعه ولم يقل مسلم قط ان على من ظلم نفسه بعد موته ان يذهب الى قبره ويساله ان يستغفر لهم ولو كان هذا طاعه له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعه وعطلوها ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاه وهذا بخلاف قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا عام هذا عام يعني وقت حياته وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يتعلق بالشهاده فانه نفل الايمان عما لم يحكمهم نفل الايمان من اصل عما لم يحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وانت حي واما بعد الموت فلا لو قال قائل هكذا كن لا اذا كان ذاك مستقيم في الايه السابقه لا يلزم طرده في جميع الايات وانما يحكموك مطلقا حيا وميتا فانه نفى الايمان عملا لم يحكمه وتحكيمه هو تحكيم ما جاء به حيا ميتا ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه نوابه وخلفاؤه ان يد نسير مع دلاله النص متى ما جاء النص ودل فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم على التخصيص بالحياه خصصنا ومتى ما دل على العموم عممنا لا نقول يلزمك اذا قلت هناك بالتخصيص يلزمك ان تخصصونه والا تنقض قلنا ندور مع مع النص يوضح ذلك انه قال لا تجعلوا قبر عيداً ولو كان يسرع لكل مذنب ان ياتي الى قبره ليستغفر له لكان القبر اعظم اعياد المذنبين لو كان كذلك لكان اعظم ما يكون من اعياد المذنبين وهذا مضاده صريحه لدينه وما جاء به ولو كان مشروعا لامر به امته وحضهم عليه ورغبهم فيه ولكان الصحابه وتابعوهم باحسان ارغب شيئا فيه واسبق اليه ولم ينقل عن احد منهم قط وهم قدوته بنوع من انواع الاسانيد انه جاء الى قبره ليستغفر لهم انظر الاحتجاج في المساله كلها بالتركي والترك فعل في صحيح المذهب ترك فعل في صحيح المذهب عندما إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترك مقصود إذا اتفق الصحابة وأجمع على ترك قلنا هذا الترك مقصود صار عملا فيقتدى به قال أنه جاء إلى قبل ليستغفر له ولا شك إليه ولا سأله والذي صح عنه مجيء القبر للتسليم فقط للتسليم ليس للسؤال للتسليم فقط هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان يفعل ذلك ليس مطلقا عند قدومه من السفر ولم يكن يزهيد على التسليم شيئا البت ومع هذا فقد قال عبيد الله ابن عمر العمري الذي هو اجل اصحاب نافع او من اجلهم ما نعلم احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الا ابن عمر ومعلوم انه لا هدي اكمل من هدي الصحابه ولا تعظيم للرسول فوق تعظيمهم ولا معرفه لقدره فوق معرفتهم فمن خالفهم اما ان يكون اهدى منهم هذا الاول او يكون مرتكبا لنوع من البدعه اما ان يكون اعلى من الصحابه واهدى واتبع للنبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون مبتدعا اما هذا واما ذاك والاول ممتنع قطعا تعين الثاني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقوم راهم اجتمعوا على ذكر نقولونه بينهم لانتم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او انتم على شعبه ضللنا اما هذا واما ذاك اما الاتباع واما الابتداع فتبين انه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا او مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته بل رافه مرسله ورحمته بالامه تقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه ولم يكن فدل على المنع منه فاصل وقال المعترض فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار ونقلهم لهذه القصه راضين بها انظر ما ثم الا من قدامه ومن ابي عمر والنوى فقط فجعله عاما هكذا اله البدع ونقلهم لهذه القصه راضين بها متلقينها بالقبول وهي مما استفاضه حتى لا تحتاج حتى لا تحتاج الى سند ثم دع صحتها من عدمه يعني يترك مساله الصحه مساله اخرى ثم دع صحتها من عدمها وانها منام هنا جاء الفقه المنصوري ثم دع صحتها من عدمها وانها منام ولكن الشان في رضا نقلتها وهم حمله الشريعه المطهره اتراهم بهذا يعرفون المخرج من المله الذي ذكر هذا الرجل شيخ محمد رحمه الله ويدعون الناس اليه وينقلونه في كتبهم ليعمل به ام تراهم لا يعرفونه حتى خرج هذا الرجل 12 قرن هكذا في الموضع الذي ذكرنا حالهم هو عند وركاكه كما ذكرنا وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له يدعو له يعني شيخ محمد رحمه الله تعالى قال لعلمه بما يحدث منه وفيه فاظهر الدين والتوحيد منه كما زعم للناس وكفر العلماء وكفر العلماء الامناء والامه معهم التي اخبر الله انها خير امه اخرجت للناس يعني عباد القبور يعني عباد القبور واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عده علماء الامه انه متواتر بانها لا تزال ظاهره قاهره يعني جعلهم ليس كداود اهل السنه والجماعه انما جعل الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه بانها لا تزال ظاهره قاهره حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون فكانه لم يكن للقران والسريعه المحمديه حمله قبله وقبل اصحابه واتباعه الذي استغواهم ثم انخلط في السب والعيب والكلام السفيه المستهجن بقصد الاستراحه اليه والتعويل في التشفع من الغليل وهذه نفثه مصدر يعني يتنفس قليلا او ما يخفف به عن عن صدره ويروح به عن نفسه وانه معثور لا تشفي عليلا ولا تروغ ليلا وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبيننا ان الائمه الذين عليهم المدار في الجرح والتعديل والذين اليهم المرجع في الفتاوى والتقليد والتسديد لم يقولوا بهذه الحكايه ولم يصححوها ولم يلتفتوا اليها كل هذا مستوفا بحمد الله منتي من وام الخلوف الذين من بعدهم فليس فيما قالوه وذهب اليه دليل شرعي يعول عليه ويرجع عند التحاكم اليه فاصن قال المعترض وليعلم الناظر الى ما ذكرنا وقدمنا ان لم نذكره اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه يعني انما ذكره نصرة للحق فقط ما اراد الا الحق وانما ذكرناه بيانا ونصيحه لله تعالى او لرسوله وعباده المؤمنين ولهذا قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون ثم ذكر ايات في المعنى ثم قال بعدها فهذا لهم يعني لاهل الكتاب ولمن فعل, فعل فعلهم ها فعل كما فعل داود لما تاتي الايات هذه التي في اهل الكتاب واراد المعنى عداه جعله علة أو حكماً معللاً ثم قال من فعل فعلاً فحكمه حكمه إلا الآيات النازلة في المشركين فهي خاصة بيب المشركين ولا شك أن هذا تحريف للنصوص قال فهذا لهم يعني لأهل الكتاب ولمن فعل, فعل فعلهم بأن أعرض عن البيان مع العلم وتزهيف الزيف والزيغ بالبرهان فإنه لم يزل في مشرع من ذمة القرآن الكريم من اي اهل قرن كان لاجل ذلك بيننا الخطا بما ذكرنا الامر رقيق وليس القاصد احتجاجا على الفعل وانما هو دفعا عن التكفير الامه وعلماءها بما لا يستحقون به الكفره سواء يكون جائزا ولا اصلا يقول كان سواء يكون جائزا او مكروها او مندوبا يعني كما قال في دفاعه عن البرده انه لا يعني الاقوال الشخص ذاته انما اراد دفع التكفير عنه هنا كذلك قال الله نحن لا نعني ما يتعلق بعباد القبور وما فعلوه لا يدل ذلك على الجواز او انه مندوب او نحو ذلك هذا مسكوت عنه وانما اراد ان يصد وان يرد تكفير الشيخ لعباد القبور فقط التكفير وما بعد ذلك فهو مسكوت عنهم والجواب ان يقال قال الله تعالى فان لم يستدين لك فعلم انما يتبعون اهواء قسمه ثنائيه لا ثالث له اما الاستجابه للحق واما الهوى فقسمهم قسمين متبع للرسول مؤمن بما جاء به سائر الى الله على طريقه ومنهاجه واخر متبع لهواه ضال عن سبيل رشده وهداه فلا تقبل دعوى البراءه من الاشر والبطن والرياء والسمعه لمن حكم الله عليه بمتابعه الهوى لانه متبع لهواه دل ذلك كلامه السابق كله من اوله لاخره دل على انه متبع لهواه ثم هنا اراد ان يزكي نفسه وانه ما اراد الا الى الحق اذا لا لا يقبل منه قال فلا تقبلوا دعوى البراءه من الاشر والبطر والرياء والسمعه لمن حكم الله عليه بمتابعه الهوى كيف حكم الله عليه بالاي السابقه فان لم يستجيب لك ويحكم على الشرك بانه شرك وعلى اهل بانه مشركون وبتكفيرهم والا صار متبعا للهوى اما هذا واما ذا وهذا لم يحكم عليهم بالشرك ولم يحكم عليهم بانهم مشركون ام يكفرهم فدل ذلك على انهم متبعون لهواهم بالنص وسجل على ضلاله عن سبل الرشاد والهدى والمصدق لهذا الضرب بما يدعونه من النصح والتقى جاهلون بما دلت عليه هذه الايه من الحكم والقضاء وقد تقدم من الشواهد الحاليه والقوليه وصريح العبارات وظواهر المعاني والكلمات ما يدل على ان ما سوده هذا الرجل يعني كتبه وافتراه من ذم الشيخ رحمه الله وبهته والكذب عليه كذب عليه مرارا بل جعل ابا جهل اعلم بلا اله الا الله من الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا شك انه هوا لا شك انه بل هو من, من الغلاة اهل الهوى قال وبهته والكذب عليه ورد ما جاء به من الهدى ودين الحق انما حمله على تسويده وتصطيله محض الاشر والبطر والاستكبار وطلب الرفعه والمنزله ولذلك والى من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وصرف لهم خالص العباده ولبها وجعلهم خير امه اخرجت للناس وجعل مشايخه في روايه البرده هم اهل الصراط المستقيم ثم يقول انا لم اتكلم عن ماذا الا عن مساله التكفير الذين أمرن بسؤال الهداية إلى صراطهم ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص الدعاء لله في طلب الشفاعة وغيرها وأنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو جاهل عنده بمعنى لا إله إلا الله وأبو جهل وناديه أعلم منه بمعنى حال وما دلت عليه على زعم هذا المعترض ثم أخذ في إظهار هذا الإخوان وشيعته ممن غمص بالنفاق وكراهة شيخنا وبغض ما جاء بهم ولم يطلع عليه اهل التوحيد الموافقين للشيخ في ذم الشرك والتنديد فاي نصيحه حصلت والحاله هذه واي بيان وقد خص به اهل النفاق واهل الدعاء الى الشرك بالله ودعاء سواه كما ارسل نسخه من هذا الافكه الى خدمه داوود بن جرجس هذه جمله واحده ثم لو فرض انه قصد النصيحه فذلك يدل على جهله المركب بدين الله وشرعه وما جاءت به رسله وان قلبه في غلاف او مصفح لا يعرف الحق ولا يدريه وليس كل من ادعى النصح تقبل دعواه ولا يحكم بالاصابه والتسديد لكل من سلمت له دعواه وقد تقرر بين اهل العلم ان الجهل نوعان مركب وبسيط والمركب اغلظ واشد واقبح من البسيط ومعروف الفرق بينهما لان صاحبه يرى انه من اهل العلم والرشد والهدا وهو في الحقيقه من اهل الجهل والغي والضلال والعمى يعني لا يدري ولا يدري انه لا يدري قال الله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب الايه وقد دلت الايه على تشبيه اعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظمآن بالقيعان فيظنه ماء ووردا فيقصده وهو في الحقيقه لا شيء او كحال من تراكمت عليه الظلمات بعضها فوق بعض ظلمة الامواج المتراكمه في البحر العميق وظلمه السحاب الحائل بينه وبين النور ظلمات بعضها فوق بعض فاهل المثل الاول اشد كفرا واقبح حالا وابعد هدايه وبصيره فلا مانعه والحاله هذه من ان يدعو احدهم الى دينه وطريقته ويتوهمها حقا وهي في نفس الامر اضل الضلال ابطل الباطل وقد قام فرعون خطيبا في قومه فقال ضروني اقتل موسى وليدع ربك اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد خاف على قوم ان موسى يبدل الدين ومما يدل على جهل المعترض وسوء قصده وفساد ارادته تناقض كلامه فاذا احتج شيخنا رحمه الله بايه قال هذه نزلت في كذا وهي خاصه به كما تقدم لك في كلامه فقصر التنزيل على اهل تلك الاسباب الموجودين وقت النزول ومنع من عموم الفاظ القران وقصره عن أن يحتج به على من قام به سبب وموجب يدخل في العموم اللفظ يعني العل ذاتها الشرك وإذا احتج هو على الشيخ أو زكى نفسه قال في الآيات القرآنية فهذا لهم ولمن فعل فعلهم كما ذكرنا هنا فأي جهل وأي أشر وأي سمعة غير ما هو بصدده هذا وقد علم ان هذا المعتمد قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله وتزين عند اهل الاسلام بشرح كتابه وانتزامه اليه وشهاده له بانه على الحق واطنب في مدحه والثناء عليه في شرحه المذكور على مصنف شيخنا قدس الله روحه الحاشي هذا فلما فاته بعض مقصوده من الدنيا التي اليها يسعى ولها يعمل راجع القهقرى وانقلب على عقبيه لانه لوح له بعض اعداء التوحيد بما اليه يسعى فوالى مدبرا فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن الشرك والشك والعمى وقد قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه لا يا وقد اكثر الكلام والهذره بعض الامراء بمجلس بعض الاعراب ثم التفت إلى الأعراب وقال له ما العي عندكم في البادية العي ضد البيان قال هو ما كنت فيه منذ اليوم يعني اكثار كلام دون حاجة فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عباده على عظم النعمة وجزيل العطية والملحة ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف وأما قوله وليس القصد احتجاجا على الفعل وانما هو دفعا عن التكفير للامه وعلماءها الى اخر عبارات يعني لا يعني ما يفعل عباد القبور هل هو جائز ام لا مع انه كذب وانما اراد انهم ليس كفارا فراد دفع ماذا الباب الضيق ان يغلق الباب الضيق وان يجعل انكار الشيخ رحمه الله تعالى على عباد القبور انما هو من قبيل الباب الواسع فجوابه ان منعك من تكفير من اشرك بالله وعدل به سواه هذه فائده عظيمه سيذكرها الشام منعك من تكفير من اشرك بالله وعدل به سواه وسوى بينه وبين عباده من الاحياء والاموات هو غايه التزكيه لا نشهد عليهم بالاسلام واذا شهد عليهم ولهم بالاسلام فهو تزكيه والاحتجاج على جواز افعالهم واباحه صنيع من اشرك لان الحكم على امثالهم عباد القبور باحكام المسلمين والدخول في عامه المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين او اباحته ومتى قيل بانه كفر ودعاء لغير الله لزم ان يترتب على فاعله ويجري عليه ما رتبه القران والسنه من احكام الشرك والكفر اذا قيل بان هذا شرك وهذا كفر لزم ماذا تسميتهم بالمشركين والكافرين ثم تنزيل الأحكام المتعلقة بالدنيا على هذا الوصف قال ما تقيم بأنه كفر ودعاء لغير الله دعاء لغير الله ذو الشرك لزم من ذلك إذا ثبت أن يترتب على فاعله ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة وما هو الذي رتبه القرآن والسنة رتب أمرين الاسم والحكم والحكم يدخل فيه ما ذأ التكفير وكذلك الاحكام الدنيويه والاحكام الاخرويه من احكام الشرك والكفر لا سيما وهذا المعترض يصف اهل هذه الافعال بانهم علماء الامه وصالحاؤها وهم خير امه اخرجت للناس عباده القبور وهم اهل الصراط المستقيم فكيف يرجع بعد هذا ويدعي انه لا يحتج على قبح افعال معظيم شركهم لا يقبل منه وهل هذا الا محض التدافع والتناقض واذا وجد الملزوم وجد اللازم وقوله سواء يكون جائزا او مكروها او مندوبا هذا صريح في ان افعالهم وشكياتهم دائره عنده بين الكراهه والجواز والندب كراهه والجواز والندب لانه قال سواء يكون هذا الفعل الذي يفعله عباد القبور جائزا او مكروها او مندوبا اذا يجوز ان يكون جائزا ويجوز ان يكون مندوبا او مكروها قال هذا يرد ما قبله ويؤيد ما قلناه ويبين ان المعترض ملبوس عليه لا يعقل ما يقول وفي تعبيره بمضارع كان عن امر حصل وتحقق في الماضي وصار النزاع فيه واقعا ما يدل على جهله بمواقع الخطاب ومعاني الكلمات سواء كان جائزا هذا الاصل وانه نبطي يعني عامي لم يمارس صناعه العلم لقد تقدم التنبيه على ذلك مرارا فصل قال المعترض وسنذكر من عبارات الاصحاب وغالبها من الذين يميل هذا الرجل وذوبوه اصحابه بزعمه اليهم وان كان هو لا يعمل بقولهم يعني سياتي باقوال ترد على الشيخ ممن يعظمهم لكنه لا يعمل باقوالهم ولا يفهم حقيقته مما يدرى به عن التكفير للامه مع صدوره بالجهل وفيهم لمن تحقق قولهم المقنع ولو ذهبنا نذكر قول علماء اهل المذاهب لم يرعوا اليها لم يرعوا اليها لانهم لا يرون لهم قدوه للادعاء من الاجتهاد وان كانوا لا يصلحون مع اهل العلم لتعليم الاولاد يعني هم انفسهم اما الدعوه لا يصلحون مع اهل العلم لتعليم الاولاد فيقال في جوابه باب الدعاوى والقول بلا حجه اوسع من المشرق الى المغرب دع ما شئت ادعي ما شئت هذا اوسع من المشرق الى المغرب يمكن كل مبطل ان يقول في خصمه ما شاء يمكن ان يقول بخصمه ما شاء ان لم يمنعه مانع او يزعه وازع من سنه او قران او رهبه او سلطان واذا خلى الرجل من ذلك وخلع ربقه الحياء والدين فليصنع ما شاء كما في حديث اذا لم تستح فاصنع ما شئت واذا رمى هذا المعترض خصمه بترك العمل وعدم الفهم فمن الذي يشهد له هو بعلم او عمل واي احد من الامه اهل الفطنه والدين فضلا عن اهل العلم واليقين يرضى حكمه في حزمه بقل هذا عثمان او شراكه نعلم يعني لا يقبل قوله ولا يقبل نقله لانه فاسم والمعروف عنه في هذا الكتاب وفي غيره من الجهل المركب الصريح ما يتنزه عنه احاد العامه بل كثير من المسلكين لا يرضى قولهم من اتباعي ولا يميل اليه وان وافق مذهبه لاستهجانه في نفسه وظهور ضلاله وتناقضه وكثير منهم يتستر ولا يبدي ما ابداه هذا المعترض من الفضائح وان دعا الصالحين وتوجه اليهم من دون الله ثم قوله مما يدرع به عن التكفير للامه قد تكرر منه في كل صفحه التشبيه بالامه يعني جعلوا عباد القبور هم الامه وان خاصمه يكفر الامه على جهه العموم وقد تقدم مرارا ان الامه المستجيبين لله ورسوله لا يكفرهم خاصمه للشيخ محمد رحمه الله ولا غيره فلا يقال يكفر المسلمين ولا كفر بالعموم ولان العصر في الناس الكفر هذا باطل بل هم اوليائه واخوانهم ولم يدع الا الى طريقهم ولم ينتحل سوى نحلتهم وهم المقصودون من الاحاديث التي تدل على التزكيه والثناء وام مجرد الانتساب الى الامه مع دعاء غير الله هذا لا ينفع والشرك الصريح بالاحياء والاموات والبله والمجانين والاحجار والاشجار والشياطين فهذا ليس هو دين الامه المحمديه كما زعمه هذا المعترض الجاهل وانما هو دين اخوانه الضالين من الكتابيين والاميين وان كثر عددهم وعظم سوادهم وتشابهت قلوبهم فهم عند الله وعند رسوله وعند اولي العلم من خلقه الاقلون الضالون المنحرفون من خلقه الاقلون الضالون المنحرفون عما جاءت به الرسل ودعت اليه الانبياء ولا يطلق عليهم اسم الامه الا في مقام الدعوه والنذاره لانه عام لان الامه على نوعين امه دعوه وامه اجابه كان في حديث ما من رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار قال ما من رجل من هذه الأمة ثم ذكر اليهود والنصران إذن اليهود من هذه الأمة والنصران من هذه الأمة لكن أمة الدعوة ولذلك قال الدعوة والنذارة وأما زعمه أن الشيخ وإخوانه الموحدين لا يرون العلماء قدوة ولا يرعبون إلى أقوالهم للدعائهم الاجتهاد وان كانوا لا يصلحون لتعليم الاولاد فيقال هذا البهت والزور من دنس ما سبق وتكرر عنه في هذه الرساله وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مساله من الاصول والفروع عما عليه اهل العلم الذين لهم لسان صدق في هذه الامه ويطالب هذا المفتري بتصحيح دعواه في مساله واحده من مسائل الدين وهذه المسائل التي نقلها هذا المفتري واحتج بها على دعواه كافيه في الرد عليه والتذليل على جهله وعدم فهمه لما اورده من كلام اهل العلم والدين وانه لم يدخل من الاسلام فيما دخل فيه عوام المسلمين <تصفيق> هذا تكفير لكنه ليس صريحا وانه لم يدخل من الاسلام فيما دخل فيه عوام المسلمين فضلا عن اهل العلم واليقين ومن عاده اهل الجهل والنفاق نسبه اهل العلم والايمان الى السفه والجهال من عاده اهل الجهل والنفاق نسبه اهل العلم والايمان الى السفه والجهال كما قال تعالى عن المنافقين واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس يعني الصحابه قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء وقال فرعون لقومه ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين مهين يعني حقير فهذه سنه معروفه لاهل الكفر والنفاق يستجهلون اهل الايمان ويصدرونهم ويرمونهم بالسفه وعدم العلم وقد البس الله هذا الرجل ثوب الجهل المركب وثوب التعصب وعرف بذلك بين الورى انتزعت منه سمته اهل الايمان والهدى فنسال الله العافه والعافيه والثبات على دينه الذي تظاهر لنفسه فاصل قال المعتدل قال ابو العباس ابن تيميه اراد ان يشرح في ذكر بعض الاقوال التي اخذها من كلام تيميه رحمه الله تؤيد قوله والكلام الذي سيذكره هو الكلام الذي ذكره وخدنه داوود وما رد عليه هناك هو بعين ما رد عليه هنا ولكنه هناك اوسع قال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله بعد كلام سبق من ذكر انواع العباده التي لله تعالى ثم قال ولكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله في كثير من المتاخرين لم يمكن تكفيره هذا النص الذي جعلوه صوره تتلم انه لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين لهم يتبين يعني لابد ان يفهم حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف فهذا صريح قوله يقول حتى يتبين هذا تعليق عثمان حتى يتبين بتقديم الياء المثنات من تحت على المثلثه الفوقيه يتبين ثم باء موحده بعدهما من نسخه صحيحه على هوامشها خطه بيده رحمه الله كانها ايه يضبطها وهم جعلوا مجرد تعريفهم حجه فكفروا بهم جعلوا يعني شي محمد رحمه الله ومعه مجرد تعريفهم يعني بلوغ الحجه لانه فرق بين الحجه بين بلوغها وبين فهمها هذا نوع وهذا نوع اخر واشترط الاول دون الثاني مجرد بلوغ القران جعله حجه في تكفيرهم فهموا او لم يفهموا وهنا اورد كلام لتمير رحمه الله انه لا بد ان اني يتبين اذا يشترط الفهم للبلوغ يشترط الفهم ولا للبلوغ اذا جرجسيه منصوريه لان الحجه هي هي الحجه قال فكفروا به كيف ومن ورائي ذلك تصحيح قولهم كما قدمنا فاي لا صح قولهم ووافقهم عليه علماء الامه فلا بد ان يتبين للمعرف الذي تقام عليه الحجه حينئذ يوافق قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا لابد ان يعرف ثم بعد ذلك يكفر فاشترط العناد حينئذ حصل الكفر في ماذا في المعاند فقط وقوله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وفي الايه الاخرى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى قال المفسرون من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات الباهره ظهر لهم لابد ان يظهر لهم والا ما قامت عليه الحجه ولهذا قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قال البغوي دين الاسلام سنريهم اياتنا في الافاق يعني دين الاسلام وهؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل شيخ محمد رحمه الله تعالى يعني عباد القبور لم يصدوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل شيدوا منارهم لداع الفلاح وعمروا مدارسهم واستقبلوا قبلتهم والجهل اذا وجد فيهم له الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكفي يعني له الباب الواسع للباب الضيق اذا وجد الجهل مطلقا ولو كان في اصل الدين فليس ثم الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وام التكفير فلا وام التكفير فلا هذا باطل والجواب ان يقال قد تصرفت في كلام الشيخ واسقطت اوله الذي يسبين به مقصوده يعني كعادتهم حرفه يهوديا وقد تقدم ان هذه حرفه يهوديه صار هذا المعترض على نصيب وافر منها نعوذ بالله من الخزي والهوان وقبل هذا النقل قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي يشير إليها المعترد أن دعاء الصالحين مع الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وطلب الرزق من غير الجهة معينة وقول القائل لصاحب الوثن والمشهد أنا في حسبك واليوم على الله وعليك كأنه توكلته ونحو ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات ونحو ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات ويدعو الصالحين ويسغيث بهم كفر صريح قال ابن تيميه هذا كله ماذا كفر صريح وشرك ظاهر يستتاب فاعله فان تاب والا قتل وهو قد ترك هذا النقل مع كوني قال ماذا سان يكون جائزا او مندوبا او مكروها وابن تيميه هنا قرر انه كفر صريح وشرك ظاهر اذا لم ياخذ بكلام ابن تيميه رحمه الله وبعد تقرير هذا قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار رسالته ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرساله في كثير من المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفهم لم يمكن تكفيرهم يعني تكفير الذي يستلزمه كفر باطني يعني الكفر المعذب عليه اما التسميه وانهم مشركون هذا ثابت عنه رحمه الله افرقوا بين الاسمي والوصفي ومراد شيخ الاسلام تيميه بهذا الاستدراك ولكن ان الحجه انما تقوم على المكلفين ومتى تقوم على المكلفين اذا بلغهم نص صار مكلفا واما قبل بلوغ النص فليس مكلفا ولا يلزم من ذلك ارتفاع الاسمي والوصفي صحيح او لا اذا ثبت وصف الشرك قبل البعثه تضحت المساله انه يسمى مشريكا ويسمى كافرا لانه انتفع عنه وصف التوحيد واما كونه يعذب او لا يعذب هذا موقوف على حجه الرساله وما كنا معذبين ولم يقل ما اذا كنا مسمين قال ان الحجه انما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق وزبده الرساله ومقصودها الذي هو توحيد الله واسلام الوجوه له وانابه القلوب اليه وهذا لا اشكال فيه لكن اذا فهم على الوجه الصحيح قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد مثل العلماء هذا الصنف يعني الذي لم يبلغه شيء مطلقا نص بما نشا بباديه او ولد في بلاد كفر ولم يذكر من ولد في بلاد المسلمين او كان يعيش بين بين المسلمين قال وقد مثل العلماء هذا الصنف بمن نشأ بباديه او ولد في بلاد الكفر ولم تبلغه الحجه الرساليه لم تبلغه الحجه الرساليه معنى انه لا يسمع بالقران يعني لم يتمكن كذلك من الوصول اليه ولذلك قال الشيخ لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله بكثير من المتاخر وقد صنف رساله مستقله في ان الشرائع لا تلزم قبل بلوغها لا تلزم قبل بلوغها واكثر العلماء يسلمون هذا في الجمله من جمله يعني في بعض الصور ليس مطلقه ويرتبون عليه احكاما كثيره في العبادات والمعاملات وغيرها فمن بلغتهم دعوه الرسل الى توحيد الله ووجوب الاسلام له وفقه ان الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفته وترك عباده الله وهذا هو الذي يلزم بتكفيره اذا عبد غير الله وجعل معه الانداد والالهه هذا واضح ام لا لسيما ما ما ذكره سابقا في اول الكتاب في معنى الحجه والفرق بين فهم الحجه وبلوغها والشيخ وغير من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله قد قلل هذا وبينه وفاقا لعلماء الامه واقتداءا بهم ولم يكفر الا بعد قيام الحجه وظهور الدليل حتى انه رحمه الله توقف في تكفين الجاهل من عباد القبور اذا لم يتيسر له من ينبهه هذا ها لنكفر من عبد الصنم الذي علا عبد القادر ومر بيانه في اول الكتاب وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين لهم وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار بينه وتبين ليس بينهما فرق لان الشرط هو البلوغ وليس الشرط هو ماذا هو الفهم لان كل من بوين له ما جاء به الرسول واصر وعاند فهو غير مستجيب والحجه قائمه عليه سواء كان اصراره لشبهه عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب او كان ذلك عن عناد وجحود والسكر ان لم يعتبر الشبهه ومر معنا كذلك في منهاج التاسيس انه ليس كل شبهه تكون معتبره وان عباده القبور ليست لهم شبهه مطلقا وحكى الاجماع على ذلك قال او كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشرك العرب فاصنفان من عنده شبهه ومن ليست عنده شبه يعني النصارى الذين تبست عليهم بعض الامور وغيرهم فالصف الثاني يحكم بكفرهم اذا قامت الحجه التي يجب اتباعها ولا يلزم ان يعرف الحق في نفس الامر انه مصيب كما عرفته اليهود وامثالهم بل يكفي في التكفير رد الحجه وعدم قبول ما جاءت به الرسل قال تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة الى قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْ بين أيديهم سداً ومن خَلْفِهِمْ سَدًّا ٱلْآيَةُ وَقَالَ تَعَالَى أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَقَالَ تَعَالَى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال تعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون هل هذه الايات كلها غير تؤول ام نقول على ظاهرها لا يشترط ان يعتقد ان هذا في نفس الامر يكون حقا او لا ونحو ذلك من الايات واذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقد له لظنه انه رسول الاميين فقط فهو كافر اذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول واول القران ولم ينقد له لظنه انه رسول الاميين فقط وليس اليه فهو كافر قامت عليه الحجه املا قامت عليه الحجه وان لم يتبين له الصواب في نفس الامر وكذلك كل من بلغت دعوه الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهه او نحوها فهو كاف وان التبس عليه الامر وهذا لا خلاف فيه وهذا لا خلاف فيه وهذا كله تعيدا لما سبق تقريره فيه في اول الكتاب من كلامه رحمه الله تعالى في من هذا التاسيس ليس فيه جديد فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثنات الفوقية جهل منه بأصول الشرع وأدلته كأنه وقف على دليل ما بعده ودليل قلت له أثبت أن هذا كلام تمية قطعا ما استطعه ليس كالآيات يعني ثبوته ليس قطعيا وإنما هو ظني يحتمل أنه المتمية يحتمل أنه زيادة ولو كانت الكلمة ذاتها يتبين يحتمل أنها زائدة وقوله لابد أن يتبين للمعرف واستدلاله بقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وما بعدها من الآيات يدلك على كثافة فهمه وعظيم جهله فإن هذه الآيات إنما فيها التزليل والبيان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهد يعني بعض أنواع الكفار وهو أنه علم فعاند وليس كل آية حينئذ تقيد بماذا بالعناد صحيح فلما جاءهم ما عرفوا إذن عرفوا فعاندوا فكفروا هذا نوعه ليس مطلقا كلما كفر الله تعالى احدا دل على انه معاند قال فان هذه الايات انما فيها التزين والبيان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدى وليس فيها انه لا يكفر سواه مما لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الشبهات والجهل المركب فالدليل اخص من المدعى علها ممن لان كلام لا يستقيم وليس فيها انه لا يكفر سواهم ممن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الشبهات والجهل المركب فالدليل الذي اوراده فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بي اخص من المدعى اخص من من المدعى ما هو المدعى ها ان كل كافر لا يكفر حتى حتى يتبين وهذا المعترض من اهل الناس باحكام الشرع وسبل الهدى واظنه لا يحفظ كتاب الله وان حفظه وانما مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا شانه شان اخوانه المدافعين عن الشرك الاكبر وعباده الطواغيت واتخاذ الانداد من دون الله ولا يدري ما فيه من النصوص هكذا قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين ما قال حتى يتبين حتى يبين ولم يكن حتى يتبين وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الايه وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن ساله عن هذه المساله قال رحمه الله تعالى اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجه وفهم الحجه والذي عناه من اول كلامي وما يتعلق ببلوغ الحجه ونفى اشتراط فهم الحجه انكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجه وفهم الحجه وبلوغ الحجه لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجه والدليل يعني قد يكونوا كفراً وقد يكونوا فسقاً وقد يكونوا بدعة تختلف المسائل وأما فهم الحجة فلا يشترطوا هذا نص واضح أن مذهب أئمة الدعوة لا يشترطون فهم الحجة قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلاً قال لك الطبي في الغريب الكفر على أربعة أنحاب كفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق وكفر إعراض ومثل الاول بكفر فرعون وامثاله الذي كفر الجحودي والثاني بكفر ابليس ممن اعترف وعانا كفر العناد والثالث بكفر النفاق والرابع بكفر المعرضين عن التزام الاسلام والعمل به لغرض غير العناد وقرر مثله شمس الدين ابن القيم ويزاد على ما ذكره الخطابي كفر الجهل لانه لم يذكره ان كان بعض مدخله في بعض الانواع لكنه لم لم يذكر ذكره من القيمه رحمه تعالى مره معنا وقوله هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل لم يصد عن سبيل الله ولم يشاق الرسول ان اراد ان من عبد الصالحين بالحب مع الله بالحب مع الله هذا شرك اكبر والخضوع والدعاء يعني مع الله والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات لم يصد عن سبيل الله ولم يشاق الرسول معهم فيه من الشرك البواح والكفر البين ودعوة الناس إلى مذهبه وتحسينه للجهال والغوغاء وإراد الشبهات على صحته فهذا أكبر دليل وأوضح برهار على أن هذا المعترر لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل ولم يفقه مراد الله ورسوله ولم يدر ضروريات الإسلام التي يعرفها كل من تصوره وعرف حقيقته فضلا عن من قبله ودان به فهو جاهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك وفيه جهلهم بمعنى الصد والمشاقه التي يعرفها احاد الناس وكون عباد القبور سيد المنار وعمروا المدارس وعمروا المدارس نظبط بالتجديد والتخفيف هو الاصل واستقبلوا القبلة فليس هذا هو الاسلام حتى يستدل به على اسلام من دعا الاموات والصالحين وجعلهم اندادا لله رب العالمين يعني الوقوف مع هذه مع وجود الشرك الاكبر لا يدل على انهم مسلمون ليس هذا هو الاسلام الاسلام هو الشهادتان مع الاركان مع المباني وفي حديث سؤال جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان ما يستبين به ضلال هذا المعتل وجهله بمسمى الدين ومراتبه فان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه عن سؤاله عن الاسلام بجواب كاشف للحقيقه مبين للحد والماهيه لذلك من عرف الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم من عرف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام هذا تعريف كما قال والتيبين رحمة تعالى حد محدود أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فجعل الإسلام هو التزام التوحيد أبد أولا التوحيد والبراءة من الشرك الذي دلت عليه الكلمه والشهاده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرساله والاتيانه بالمباني الاربعه ولم يذكر تشهيد المنار وكذلك جعل هذا مسمى الايمان في حديث وفد عبد القيس الا انه ابدل الحجه باعطاء الخمس فمن جعل الاسلام هو الاتيانه باحد المباني فقط مع ترك التزام توحيد الله والبراءه من الشرك فهو اجهل الناس واضلهم فكيف بمن جعل ذلك هو تشهيد المنار او عماره المدارس او استقبال القبله قال تعالى اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقد تقدم هذا المبحث وانهدم اقصى المعتدل وكشفنا عن ضلالته بحمد الله ومنته قال رحمه الله فصل قال المعترض ثم قال ابو العباس تمير رحمه الله تعالى وما يروى ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الجدب عام الرماده فرااه وهو يامره ان ياتي يعني في المنام قصه سابقه فرااه وهو يامره ان ياتي يا عمر وان يخبره انه مسقون فعليه بالكيس فمثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم واعرف من هذا وقائع هكذا يقول تمير رحمه الله تعالى وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أمته حاجة فتقضى يعني وهو ميت فإن هذا وقع كثيرا والوقوع لا يستلزم الجواز بل لا يستلزم صحة السببية فضلا عن الجواز قال فإن هذا وقع كثيرا ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين لا تدل على السحباب السؤالين واكثر هؤلاء السائلين الملحيين لما لهم فيه من ضيق الحال لو لم يجابوا لاضطرب ايمانهم لاضطرب ايمانهم فاجابهم لالا يضطرب ايمانهم يعني محافظه على على ايمانه فدل ذلك على انهم لم لم يكفروا بل هم مؤمنون فاثبت لهم الايمان وعرفنا ان احسن ما يقال ان المراد هنا الايمان باللسانه او الربوبيه كما قال يعني لا يلزم ان الايمان لم ينتقد كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك هذا كلامهم والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يجابوا لاضطرب إيمانه لاضطرب إيمانه فأثبت لهم الإيمان وأن السائلين له في الحياة كانوا كذلك لو لم يجابaientynكما لو لم يجبهم لاضطرب إيمانه لكن وقت الحياة أمره أخف وأثبت لهم الإيمان بذلك وسوى بين الحياة والممات يعني تيمياً كلام السامع كما تراه صريحا واضحا وقد قال ربيعه ابن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كنت ابيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوء وحاده بوضوء بالفتح يعني الماء الذي يتوضا به فاتيته بوضوء وحاجه فقال سلني فقلت سالتك مرافقتك بالجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك فقال اعني على نفسك بكثره السجود وقال وهذا الرجل كفر من سال الله تعالى وحده بذات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا هذا كذب او برجل صالح واخرجه عن مله الاسلام بذلك كما ترى فيما سبق من قوله وفي شبهته فهو بذلك ممن قال الله فيهم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير انتهت الايه ومع ذلك يقول الايه هذه من قولي ومن ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان خوارج يعني. خوارج انهم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان قديم حديثا والجواب ان يقال ان ابي العباس رحمه الله قرر منع الدعاء عند القبور ولا يلتفت لهذا النوع كون ومتين حم تعالى يحكم على ان الغلات في الاحياء والاموات الذين يسالونهم من دون الله تعالى انه شرك صريح هذا لا يعرج عليه وانما ياتي فيما يتعلق بالمؤاخذه وعدمها قال قرر منع الدعاء عند القبور وانه وسيله الى دعاء اربابها مع الله وهذا شهير في كلامه رحمه تعالى كما يفعل عباد الكواكب والاصنام والصالحين من الاداميين والملائكه وجزم فيما وضع عديدا جدا بالمنع من دعاء له عندها وانه وسيله الى هذا الشرك العظيم وانه مشاقه لله ورسوله فان الرسوله منع من الصلاه عند القبور ولعن فاعله وقال لا تتخذوا قبر عيد فاستدل واحتج واستظهرك بكلام ومواضع كثيره جدا ثم ذكر سؤالا هذا فيما يتعلق بالاقتضاض تضارسات المستقيم ثم ذكر سؤالا يريده القبوريون يعني عباده القبور واجاب عنه وذكر انه انما اورده مع بعده عن طريق العلم والهدى ما هو السؤال يعني الاعتراض ان هذا حاصل وان ثمه حكايات ومنامات وثم من هو من اهل العلم والزهد والتقى والورع قد فعله شيئا من ذلك فاحتج به عنيد نشأ على ذلك واقتدى به باسلافه هذا لا يقوله انسان عرف حقيقه العلم لان ليس فيه حجه الحجه ما تكون بالنص وهذا ليس فيه نص قال واورد فيه قال مع بعده وذكر انه انما اورده مع بعده عن طريق العلم والهدى لانه غايه ما يتمسك به القبوريون واورد فيه ما يحتجون به ومنهم ما ذكر هذا المعترض ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه جدب عام رماده والشيخ لم يقصد ان هذا جائز وانما عانا انه من ادله القوم فحكاه ونقله لم يقصد ان هذا جائز او انه مشروع او دليل يستدل به على الدعاء عند القبور او على دعاء اربابها مع الله وانما ذكر انه يقع وان وقوعه لا يستدل به وانه ذكره في معرض الرد على من دعا عند القبول فان كان كلام الشيخ دليلا فقد رده اذا تاخذ ماذا تاخذ الايراد على انه واقع وتاخذ كذلك رد الشيخ لان هذا دليل وهذا دليل وذكر انه لا يحتج به وانه بعيد عن طريق العلم والهدى كما قاله في اول السؤال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم اورده المصنف كماله في المنهج ومر معنا وقوله وقائ من هذا وقائع وان هذا وقع كثيرا يريد به ان الوقائع القدريه في مثل هذا لها اسباب متعدده لا يحيط بها الا الله فلا يستدل به على التشريع والاستحباب او الجواز ومره وقوله لولا لم يجاب لاضرب ايمانه يعني ما معه من الايمان بالرساله ونحوها ليس فيه انهم لم يشرك ليس فيه انهم لم لم يشرك لان الايمان هنا له متعلقات ولذلك اثبت الله تعالى مع وجود الشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركوا جمع بين الامرين اولى اذا يصح ان يعبر احيانا بلفظ الايمان عما قام بقلبه من ايمان وهذا الايمان لا يكون معتبرا شرعا كمن امن بجمله من افراد الربوبيه فيقال مؤمن صحيح قال امن بالربوبيه لكن لا يلزم ذلك انه غير انه غير مشرك كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرٌ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال ليس فيه أنهم لم يشركوا هذا أولاً أو أن هذا مشروع هذا لا يدل عليه اللفظ غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أنهم لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم وهذا يدل على أنه هذا وجه فيه في التأوين وليس بحسن وما سيأتي أجود منهم وهذا يدل على أنهم على طرف وحرف إن أصابهم خير نطمأن به وليس بحسن وان اصابتهم فتنه قلب كما ان كثيرا من السائلين لهم في الحياه كذلك وقد ذمهم الله عابهم بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون يعني هؤلاء منافقون هؤلاء منافقون لكن لا اتات هنا لماذا لانهم اظهروا الشرك الاكبر واذا اظهر الشرك الاكبر لسيمه اذا عمم ونظر الى احوال الناس حينئذ لا يكون منافقا بل يكون مرتدا مشركا وهؤلاء من اهل النفاق من نص الايه والشيخ جعله مثلهم يعني جعلهم منافقين جعلهم منافقين قد يقال في كونه منافقين اذا اسر بذلك لا اشكله اذا كان يتخفى بالذهاب الى القابر ونحو ذلك فهو منافق لانه يظهر عدم التعلق بالمقبرين ومع ذلك فهو قد فعل ذلك يعني قد يكون منافقا لكن ليس هذا المراد وانما المراد ان من اظهر الشرك فهو مشرك لا يعبر عنه به بالنفاق قال والشيخ جعلهم مثلهم فاي دليل ان يبقى لمبطل لو كانوا يعلمون ويقال ايضا وجه اخر في الجوامع لان المقصود من هذا ما هو المقصود ان هذا الكلام معارض للاصول الشرعيه الكليه والقواعد العامه فلا بد من تاويل احسان الظن بالشيخ رحمه الله تعالى وليس المراد انه لا بد من الاصابه لا الكلام باعتبار اثبات الايمان الشرعي مطلقا التوحيد هذا مردود قال ابن تيميه او غيره لكن عرفنا من اصول التميز رحمه الله تعالى انه يحكم عليه بالشرك هنيد جاءت هذه اللفظه هي مشكله متشابهه فلا بد من من تاويلها قدم القول الاول الثاني الاخ ما وجدت جوابا قل هذا القول متوقف فيه الله اعلم بمرادي صحيح لان الاصل يبقى على ما هو عليه ويقال ايضا قول الشيخ لو لم يجاب لطرب ايمانهم ليس فيه انهم مؤمنون ايمانا يمنع من الشرك وهذا اجود غايته ان يكون مؤمنين برسالته ونبوته امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يرزم ذلك ماذا انهم لم يشركوا الايمان قال غايته ان يكونوا مؤمنين برسالته ونبوته الايمان والايمان بالرساله والنبوه والايمان بالواو والايمان بالرساله والنبوه لا يكفي لا يكفي مع عدم القياده لما جاء به من التوحيد والبراءه من الشرك او هذا وجه ثالث يراد به الايمان بتوحيد الربوبيه اذا عرفنا القاعده هذا المراد الشيخ رحمه الله تعالى يريد تاويل كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لانه في ظاهره لو اثبت الايمان الشرع المطلق الذي ينافي الشركه من كل وجه انه صار مصادما لكلامه ومصادما قبل ذلك لند الشرع فلا بد من تاويله قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت لهم ايمانا مع شركهم هذا حسن ايضا ويدل على مراد الشيخ انه لم يطلق الايمان وانما اتى بايمان مقيد لو لم يجابوا الطلب ايمانهم ايمان هذا تخصيص تقييد يعني ما معه من ايمان انه لم يطلق الايمان وانما اتى بايمان مقيد بالاضافه اليهم وهذا يدل على نوع خاص من الايمان وجزء منه فاي حجه تبقى لهذا المعترض الذي هو اجهل واضل من حمار اهلي قال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وامى حديث ربيعه ابن كعب فاستذلال به خروج عن محل النزاع وقال العلماء لا يمنعون من سؤاله صلى الله عليه وسلم في حال حياتهم فان المراد هنا طلب شفاعته بالدعاء قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمة وهذا من جنس سؤال المخلوق ما يقدر عليهم ولهذا كان الإتيان إليه صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفال لمن ظلم نفسه مشروعاً في حياته باتفاق الأمة وأما بعد موته بل ذكر من تيمية في القاعدة أن من أنكره فهو كافر إلا أنه يحتاج إلى إقامة حجة لأنه خفي واما بعد موته فلم ينقل عن احد من اصحابه ولا عن احد من ائمه العلم والهدى انه فعله او استحبهم او امر به حتى ان الحكايه التي تذكر عن العتب يضعفها اهل العلم بالنقل ولم يثبتوها وقد بسط الكلام عليها وكشف حال ناقليها الحافظ محمد ابن احمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه الصالم المنكي وتقدم تلخيص ذلك قريبا والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خالف هذا الرجل من الصم البكم الذين لا يعقلون والحديث فيه الاشاره بقول اعن على نفسك بكثره السجود الا ما وقع في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه صريحا لما قال له من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالص من قلبه ولا بد ان يعمل بمقتضى الكلمه وكل الحديثين خرج من مشكاه واحده اعن على نفسك اسعد الناس قال وكيل الحديثين خرج من مشكات واحده مما لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومن كان له نور يمشي به في الناس ابصر وادرك ما يخفى ويتعذر ادراكه على اهل الظلمه والعمى فسبحان من قسم بين عباده الشقاوة والهدى ومن هذا سؤال الناس له صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ان يشفع لهم الى ربه وهو من جنس مسالته في الدنيا صلى الله عليه وسلم فلا استدل بما سيكون يوم القيامه من السؤال على جواز السؤال في قبره هذا شيء وهذا شيء اخر وقد احتج به المبطلون على سؤاله بعد مماته ما ودعائه مع الله احتجوا بذلك انه يطلب منه ماذا فصل القضاء يعني دعاء سؤل ربي وقد كشف شبهتهما ابدى خزيتهما شيخنا رحمه الله في كتابه كشف الشبه الذي هو كشف الشبهات وشيخ الاسلام لتيميه في كتاب الاستغاثه وكتاب الرد على ابن الاخناء المالكي فليراجع واما قول هذا المعترض هذا الرجل كافر من سال الله تعالى وحده بذات النبي صلى الله عليه وسلم او برجل صالح واخرجه عن مله الاسلام الى اخر عباراته فقد تقدم لك انه لا يتحاشى من الكذب وانه من اكذب الخلق على الله وعلى عباده المؤمنين والله سبحانه وتعالى يعلموا وعباده المؤمنون يعلمون أن الشيخ إنما كفر من دعى مخلوقا أعظم من دعاء الله وهذا لم فهم له ومن تضرع وخشع والسكانة رغبة ورهبة عند قبور الصالحين أعظم من تضرعه في بيوت الله وخشوعه له في أوقات الإجابة وأوقات الأسحار وطالب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله العزيز وغفر هنا قال أعظم أعظم حكاية للواقع لأن هذا الموجود واما من سال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بذات غيره من الصالحين فالكلام فيها معروف ومشهور لا يخفى على صغار الطلبه وقد حكاه شيخنا رحمه الله في كثير من رسائله وقرر ما ذكره شيخ الاسلام التيميه وغيره من اهل العلم وحكى الخلاف فيه على عاده اهل العلم يعني الخلاف باعتبار الواقع وذكر ما يتعلق بكلام عبد السلام ولم يقل انه شرك فضلا عن ان يقول انه يخرج عن المله وهذه المسألة ليست مما نحن فيه من مسائل النزاع وإنما أدخلها هذا الملحد مغالطة وترويجا لباطنه ولبسا للحق بالباطن كما هو الغالب عليه في سائل اعتراضات قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأما قوله فهو بذلك ممن قال الله فيهم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلا تستغرب هذه الجراهه على الله وعلى كتابه جرء جراء جزء الوجهان وعلى كتابه وعلى عباده المؤمنين ممن قل حظه ونصيبه من العلم والدين وعدم العقل المانع عما يهلك ويشين وكل مبتدع وظالم يتاول اذا تهتت وخرج عن قانون الاحتجاج والمناظره في خصمه ومخالفه ما يكابر به معاني الايات والنصوص الظاهره فانظر الى قول الرافضه مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين وقولهم ان شجره الزقوم بن اميه وحملهم بعض النصوص الوارده في اناس من صناديد المشركين واعيانه على ابي بكر وعمر وقولهم في عائشه عنه الله عليهم تاولون فيه فلا عجب من هذا البغي والعدوان فللرسول واهل العلم ورثه وللرافضه والباطنيه ورثا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه في مكان فيه يختلفون وقول هذا الجاهل المعترض الايه بعد سياقه لها بتمامها يدل على جهله بكتاب الله وجهله بقول العلماء اذا اراد قراءه الايه واقتصر على اولها وبالجمله فمناقشته تطول واما دعواه ان شيخنا رحمه الله بما قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان فيقال قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد لغير الله حتى ان قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه صابئ ولقبوه به والجهميه المعطله يسمون اهل السنه حشويه ونوابت والرافضه يسمونهم نواصب والقدريه يسمونهم مجبره وبالجمله فقد قال هذا كل مشرك وباب الدعاوى مصرعه اوسع من بصرى الى عدن وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عباد القبور الى هذا الافى المبين ولعمر الله ان من نهى عن عباده غير الله وعمر بتوحيده له هو المؤمن البر الراشد الداخل في اتباع الرسل واولياهم وان كان خارجا عن اهل الشرك بالله وعباده غير متبرئا منهم ماقتا لهم وعيرها الواشون اني احبها وتلك شكاوا الظاهر عنك عارها واقرب الناس شبها بالخوارج من خرج عن جماعه المسلمين اهل التوحيد الى عباده الصالحين والشياطين ولم يلتزم جماعه المسلمين اهل التوحيد والتعظيم والتعظيم لله رب العالمين قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا احسان ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصيل في العرفان وخصومنا قد كفرون بالذي هو غايه التحقيق والايمان وقد اشبعنا الكلام على امل الخوارج وذكر مبدا امرهم وكيف كانت شبهتهم فيما كتبناه من الرد على طاغيه العراق داود ولله الحمد وأول منه تا كلام الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين